فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكره للعابدين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 وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون فِي الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين